من شرح الكتاب شاب العرصي في فن الصرف وصلنا عند مصادر غير الثلاثي اقرأ سيدنا الشيخ لكل فعل غير ثلاثي مصدر قياسي أيوة لكل فعل غير ثلاثي مصدر قياسي فمصدر فعالة التفعيل سمعنا يا شيخنا يعني مصدر فعالة فعلها كذا يا دكتور الدفاع على نلاحظ أن العلم مشددة مصدرها تفعيل مثل ايه يا شيخنا طهر. طهر تطهير وعلم تعليم وفهم تفهيم كمان يا شيخنا هذا إذا كان الفعل ايه صحيح, صحيح اللام صحيح يا شيخنا اللي. او صحيح اللام او يعني مثلا كلمة طهر طهر على وزن يا اولاد ايه فعل فنلاحظ ان لام الكلمة حرف صحيح يعني ليس ليس حرفا معتلا واما اذا كان معتلها يعني معتل اللام يا شيخنا فيكون على وزن تفعيله بحذف ياء التفعيل وتعويضها بتاء في الاخر صح يا شيخنا افهم يا مولانا كلمه زكى او شوف زك على وزن ايه فعل صح فعل زكة فعلا صح يا مولانا صح. يقول لاحظ ان الحرف العلا الالف زكة طيب اما اذا كان معتلها فيكون على وزن تفعيله بحذف ياء التفعيل شوف يا مولانا يعني مثلا فعلا قلت تفعيل طهرة ها تطهير تطهير اليادي اسمها يا شيخنا تفعيل هتحذف يا تفعيل صح ويعوض عنها بتأفل آخر فنقول يا شيخنا زكى أقولها تذكية فامي مولانا او يا شيخنا على وزن تفعيله على وزن مولانا إذن يا تفعيل حذفت وعوض عنها تأفل آخر فصارت ايه شيخنا تفعيله يبزكى اقول ايه تزكيه على وزن تفعيله طيب ربى اقول ايه تربية حذفتها تفعيل وعوض عنها ايه التاب خلاص ايه شيخنا ونظر مجيء الصحيح على تفعيله كجرب ايه تجربة يعني الصحيح هنا يعتبر دشاذ يحفظ ولا يقاس عليه يعني جربة اقول تجربة حذف تاء تفعيل وعوض عنها إيه تاء التاني؟ فقالت نادر لكن الأصل جربت تجريبا المفروض الأصل إيه جربت لكن العرب العرب قالوا إيه تجربة خلاص لبدأ شذى ملن عن الإيه عن القياس وذكر كرة وبصرت بصرة وفكرت فكرة وكملت تكملة وفرقى تفرقى طبعا كل هذه كلمات كثيرة لكن بالنسبة لغيرها قليل عشان كده قال يا شيخنا ها قال ونادرا فهم يا شيخنا لم يقل داشاذ قل ده دا نادر يعني هو موجود في كلام العرب لكنه نادر اعتقد كده وابح يا شيخنا وقد عامل محموز اللام معاملته معتلها في المصدر اسمعني يا مولانا انا مقول الكلمة ضرأة اسمعني يا دكتور انت عارف الوقت كويس ولا؟ طيب كلمة برأة يا مولانا أدي برأة على وزن أدي على وزن فعل نلاحظ اللام الكلمة مهموزة صح يا مولانا قد يعامل مهموز اللام معاملة معتلها في المصدر صح يا مولانا أيوة فيقال إيه برأة تبرئة وجزاء تجزئة طب لماذا يا مولانا لماذا المهموز وهو حرف صحيح عمل معاملة المعتل لأن شيخنا عند التخفيف هتجد الهمزة تحذف زي ما سيدنا ورش بيعمل كده أه؟ يعني يؤمنون يقول يؤمنون صح ولا فبرأ منكم تقول ايه تبرأ قرأ قل ايه قرأ طيب فهو يقول وقد يعامل لما قد تدخل على المضارع هنا تفيد التقليل قد يعامل مهموز اللامي معاملة معتلها في المصطر أقول يا شيخنا ايه برا تبرئة وجزاء تجزئة والقياس تبرئا القياس يا مولانا وتجزئا ده صح طيب يبقى لما قالوا تبرئة ده سماع فالكلمة إذا وافقت الاستعمال وخالفت القياس ده يسمى شاذ مقبول وسمى شيخنا إيه مقبول. أيوة إذا خالفت القياس والاستعمال يسمى شاذ مردود وزعم أبو زيد من أبو زيد يا شيخنا ده اسمه سعيد بن أوس ابن ثابت الأنصاري توفي سنة من إيه شخنة؟ خمسة عشر ومئتين من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام وده أحد أحد أئمة الأدب واللغة من أهل البصرة واخد بالك يا شيخنا أيوة قال قال قال ابن الأنباري كان سيبويه إذا قال سمعت الثقة عني عفا سمعت الثقة عني أبا زيد يعني قصد أبا زيد يعني لو قال سمعت الثقة يقصد مين أبا زيد وهو, وهو من ثقات اللغويين يا شيخنا طيب من من تصانيفه النوادر في اللغة خلاص يا شيخنا طيب وزعم أبو زيد أن ورود تفعيل في كلام العرب مهموزا أكثر من تفعيله طبعا ما زعم بمعنى قال ليس بمعنى زعم بمعنى كذب أو ظن لا زعم بمعنى قال فهم يا شيخنا طيب وزعم أبو زيد أن ورود تفعيل في كلام العرب مهموزا أكثر من إيه؟ من تفعيله فيه وظاهر عبارة صيبار يفيد الاقتصار على ما سمع حيث لم يرد منه إلا نبأه تنبيئا فهم العبارة دي شخنا يعني يقول إيه؟ زعم أبو زيد أن ورود تفعيل في كلام العرب مهموزا زي ما احنا هنا شخنا برأة تبريئا صح برود تفعيل في كلام العرب مهموزا اكثر من ايه من تفعيله يعني عندما تقول العرب براءة يقول تبريئا والقليل ان يقول خلاص يبقى اذا هو يقول يعني زعم يعني معنا قال في كلام العرب ها؟ وزن تفعيل في المهموز يقول براءة او التبريئا وجزاء تجزيئا فما يا شيخنا ده اكثر من ايه من, من تبرئة وتجزئه طيب ظاهر عبارة سيبويه يفيد الاستثار على ما سمع طيب سيبويه مرنم يا سيدنا الشيخ لما قال فين كلام سيبويه الاول يا شيخنا في جاب كلام سيبويه هنا اه ما جابش كلام سيبويه طيب على كل إن يا شيخنا ظاهر عبارة سيبا يفيد الاقتصار على ما سمع أي ما سمع من مصدر على تفعيله يعني عندما قالت العرب برأت أبرئة وجزأت أجزئة يبقى يقتصر على ما سمع ولا يقاس على ذلك هو رد ذلك يعني يعني اكتفي بما سمع ولا يقاس على ذلك خلاص يا شيخنا لنخرج عن قاعدة ثم انتقل وقال ومصدر ولو افعله ولا مصدر افعله مصدر افعل الافعال لاحظة يا شيخنا احنا نتكلم على فعل الرباعي يا شيخنا ادي افعله ده مزيد بي مولانا بالهمزة افعل المصدر يبقى ايه افعل مثل اكرام اقول ايه اكرام واحسنة احسن ايوه احسنت طيب هذا إذا كان صحيح العين إذا كان صحيح أي لأن أكرم على وزن إيه؟ أفعل, أفعل. أكرما أفعل فنلاحظ أن الراء حرف صحيح أكرما أفعل وأحسن السين حرف إيه؟ صحيح طيب هذا إذا كان صحيح العين أما إذا كان معتل لها فتنتقل أو فتنقل حركتها إلى الفاء وتقلب ألف لتحركها بحسب الأصل وانفتاح ما قبلها قبلها بحسب الآن ثم تحذف الألف الثانية لالتقاء الساكنين كما ساتي وتعوض عنها التاء كأقام إقامة يلا إيش رحل أولي الكلام دي يا شيخنا اقرأهول يا مولانا اقرأ يا سيدي أي معتل يا شيخنا يعني انتبه مولانا هذا الفعله هذا أحسن أحسن هذه أحسانة على وزن إيه شيخنا أفعل أفعلة. نلاحظ عين الكلمة حرف صحيح يبقى المصدر على وزن إحسان على وزن إيه إخعال خلاص يا شيخنا هذا إذا كان صحيح الع... أما إذا كان معتلها معتل لها... أيوة الوزن يا شيخنا هذه أنابة. أنابة على وزن يا شيخنا أفعل نلاحظ أن عين الكلمة حرف عل أليس كذلك بلى. يبقى ايه قال اما اذا كان معتلها فتنقل حركتها الى الايه الفاء وتقلب ايه الفا مم. صح يا شيخنا تنقل ايه شيخنا حركة العين الفاء لا طب ما هو... الألف حركة العين هنا يا شيخنا العين أصلا حرف علة صح صح مش حرف علة طيب أما إذا كان معتلها فتنقل حركتها أي حركة الإيه؟ العين صح إلى الإيه إلى الفاء وتقلب ألفا لتحركها بحسب الأصل وانفتاح ما قبلها بحسب ايه الآن صح يا مولانا طيب نشوف الكلام ده يا سيدنا يا سلام اولا ال... لما اقول يا شيخنا كلمة أقام على وزن يا شيخنا افعل الالف دي أصلها ايه قام يقوم صح طيب يبقى اصلها اقوم على وزن مولانا ايه أفعل كذلك اناب اللي احنا بنتكلم عنها دي انا بينيب <تصفيق> يبقى اني يوسف ده يباي لا انا بينيب <تصفيق> ايوه ما هو الالف ترجع لاصلها يا شيخنا يعني مثل باعه اقول بيعه صح يبناب ينيبو صح إنابة طيب يبنابوا لها ولنتا أنت عايز تخليها أنوذا يعني بتقول أنوذا ما هو؟ آه آه يعني يبقى إيه ها انا أنا رأي شخنة يبان يبة صح مولانا يا سلام هو بيقول لك تحركت اليا أو تحركت ال فهو يقول فتنقل حركتها إلى الحاء يا شوف يا كده هذه إيه هذه أن يا صح يا شيخنا؟ وهنا اقوم يعني أقوما أقوما تحركت الواو أو نقلت حركتها يا شيخنا حركة الواو تنقل إلى الفاء إلي, إلى الفاء إلي يعني إلى فا. أيوة فانظر ماذا حدث يا مولانا ذا كلام جميل تنقل حركتها إلى الفاء المثال اللي احنا قلنا هذا أنابا أصلها أن يابا نقلت حركة العين الى الفاء التي قبلها صح يبقى ايه اللي حصل يا منانا في الياء دي انتبه تحركت بحسب الايه الاصل وفتح ما قبلها بحسب الآن فتقلب الى ايه الالف فصارت ها انابه اظن كده واضح يبقى فدنقى الحركات إلى وتقلب تقلب ألفاً لتحركها بحسب الأصل وانفتح ما قبلها بحسب ذا ثم تحذف ثم تحذف الألف الثانية التقاء الساكنين ثم تحذف الألف الثانية أيوة فبإزاي الشيخ يا مولانا مش نحن بقول إقوام على أزن إفعال صح ما في ألفان في ألف إفعال وفي ألف اللي قلبت يبقى تحذف إيه تحذف يا شيخنا ها؟ تحذف قل يا ابنك تحذف الألف الثانية للثقاء الساكنين ثم تحذف الألف الثانية للثقاء الساكنين كما تأتي وتعوض عن حتى يا سلام يعني عندك كلمة كلمة أقام يا مولان أدي أقاما أصلها يا شيخنا أقوما أصلها أقوما نقلت حركة العين إلى الساكن الصحيح قبلها فتحركت الواو بحسب الأصل وفتح ما قبلها بحسب الآن فقل يا ابنك ألف يبقى باس أقامة صح؟ طيب صح يا شيخنة؟ ومع احنا عايزين ألف إيه؟ ألف المصدر ألف يا شيخنة إقوام صح؟ طيب اجتمع بكم ألف يا شيخنة؟ اجتمعت ألف فحذفت الألف وعوض عنها إيه؟ التاء حذف ألف الفعل يعني وعوض عنها تاء فصالت إقامة على أوزة إيه؟ ما مش مش اصلاه اقوام يا شيخنا ما اصلاه أصلا اقوام على وزي يا ورشيخنا افعال مش عنا يقولنا ايه التحركة دي او نقلة حركة الواو الاساكن صح قبلها طيب يبقى الواو قولي بتال ايه يبقى اجتمع معايا كم الف الف اللي هي عين الكلمة والالف دي اللي هي الف المصدر خلاص يا شيخنا فحلفت الف ال صح الفعل وعوض عنها ايه وضقت الف المصدر فصارت اقامه وضحت يا شيخنا الوقت انتهى ولا لسه طيب ها طيب كمل يا مولانا ها تقامه شوف اقام اقامه, إقامة, إقامة وانا وقد تحذف التاء اذا كان مضافا على ما مقترب ما مالك لما ربنا قال ايه واقام الصلاه اطوي اقامه صح يا شيخنا طيب وبعضهم يحذفها مطلقا وبعضهم يحذفها ايه مطلقاً. أيوة ليحذفها مطلقا يا شخنا سواء اضيفت أو لم تضف مم. واخد بالك يا شخنا يعني يقول بدل من يقول إقامة مم. إقام يعني يحذف يا شخنا سواء اضيفت أو لم تضف صح يا شخنا وقد يجيء على فعال بفتح الفاء كانبت يا شخنا نباتا وأعطى يا شخنا عطاءا ويسمون نحن إذن اسمه مصطر ليه يا مولانا يسمى اسمه مصطر لأن المصدر يشتمل على حروف فعله لكن اسم المصدر ينقص عن حروف فعله يعني هدى حضرة المثال يعني لما قل أحسن إحسانا أقول أحسن حسنا طيب أعطى إعطاء أعطى عطاء فمتى تشاند اسمه إيه؟ المصدر؟ مصطر خلاص؟ أيوة وقياس كده المحاضر المحاضره انتهت والله اعلى واعا